قد مر في الأبيات السابقة للإمام السيوطي رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من أمثلة المؤتلف والمختلف لا تتعلق بكتاب معين بل هي في مختلف الكتب وكذلك ايضا مر ابيات عديدة تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري خاصة وقد مضى من هذه الابيات المتعلقة بصحيح البخاري عشرون بيتا وهذه عشرة ابيات أخرى مما يتعلق بصحيح البخاري أي مما فيه من المؤتلف والمختلف والمؤتلف والمختلف كما عرفنا من قبل وما ما تتفق فيه الألفاظ في الخط وتختلف في النطق، أي أنها تتفق في الصورة الصيغة في الرسم الصورة والصيغة وتختلف في النطق والعبارة وأول هذه الأبيات العشرة من الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. حريز وجرير، فإن هذان اللفظان لفظان متقاربان قسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو في الشكل إنما هو في النقط الرسم والشكل واحد والنقط هو الذي فيه الاختلاف فحريز بالحاء المهملة والراء والياء وآخره زاي هذا جاء في صحيح البخاري شخصان من هذا القبيل وهو أبو حريز كنيه عبد الله بن الحسين الأزدي وحريز بن عثمان الرحبي فهذان الشخصاني اللفظ فيهما بالحاء والزاي بالحاء المهمله والزاي وغير هذين اللفظين او غير هذين هذين الشخصين فهو جرير بالجيم واخره راء بالجيم واخره راء لان الاول بالحاء واخره زاي ومن عدا هذين الشخصين أو هذين اللفظين وهما حريز ابو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي وحريز بن عثمان الرحبي هذان الشخصان اللفظ فيهما بالحاء والزاي وغيرها وغير هذين الرجلين كل ما يأتي فهو بالجيم والراء في آخره أي جرير وعلى هذا فإن حريز وجرير من قبيل المؤتلف والمختلف وحريز شخصان ومن عداه فهو جرير وهو الكثير أبو أبو حريز وابن ابو حريز أبو حازم أبو حازم أبو حازم أبو حازم أبو حازم أبو براء أبو حازم أبو حازم أبو حازم أبو حازم أبو حازم وغيره براء في آخره بدل الزاي التي في آخره اذا هذان الشخصان ابو حريز عبد الله بن حسين وعثمان وحريز بن عثمان الرحبي بالحاء واخره زاي وغيرهما بالجيم واخره راء وغيرهما بجيم يراء وغيرهما براء ابو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والذال وغيره بالراء اي غير هذين الشفتين ياتي بالراء في اخره بدل الذال في اخره اذا هذا هذا مثال من امثله المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري لماذا وحد الضمير وغيره غيره يعني غير ما يعني غيره الغير هذا الذي مر وهما الشخصان قال أو غير هذا الذي بالزاي وبالراء غير هذا الذي بالزاي وإن كان اثنان إلا أنهما رسمهما واحد بالزاي غيره براء قال يحيى هو ابن دشر الحليلي وغيره بالضلة الجريلي <تصفيق> ثم ذكر لفظين من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وهما الحريري والجريري الحريري والجريري الرسم واحد والفرق بالنقط والشكل لأن النقط حريري نسبة الحرير وبيع الحرير أو صناعة الحرير والجريري نسبة إلى جرير شخص قله له جرير بالجيني والراء في آخره بالجيم الحريري وجريري الفرق إنما هو بالحرف الأول بين الجيم والحاء من حيث النقط وأيضا بالشكل لأن الحريري مكبر والجريري مصغر يعني الحريري بالحاء المفتوحة والجريري بالجريري بالجين المضمومة وبعدها راء مفتوحة وأما الحريري فهو بالحاء المفتوحة والراء المكتورة إذن هذان لفظان من قبيل المؤتلف والمختلف والذي يأتي بالحريري هو ابن بشر, نعم. يحيى, بن بشر. يحيى بن بشر الحريري وغيره الجريري وممن الذين ياتيان بهذا الوصف الذي هو الجريري شخصان سعيد بن اياس وسعيد بن اياس وابن فروخ نعم وعباس بن فروخ الجريري شخصان سعيد بن اياس الجريري وعباس بن فروخ الجريري هذان بالجين المظمومة وأما يحيى ابن بشر الحريري فهو بالحاء المفتوحة إذن هذا من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري بين الحريري والجريري الحريري شخص والجريري شخطاني أيوة. قال الجارية جيما أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيدي جارية جارية جيم أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد ثم ذكر جارية وحارثة جارية وحارثة الرسم واحد الرسم والشكل واحد والفرق إنما هو بالنقص جارية وحارثة الشكل واحد الفتح والاستكون والكسر واحد والرسم واحد والفرق إنما هو بالنقص جارية بالجيم والياء وحارثة بالحاء والثاء الحاء المهملة والثاء المثلثة فهذان من قبيل المؤتلف والمختلف فجارية يطلق على ثلاثة أشخاص جارية يطلق على ثلاثة أشخاص ومن عداهم فهو حارثة ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو حارثة أبو يزيد وأبو, أس... وابو اسيد وابن قدامة, قدامه يعني أه أه أبو, أبو, ابو يزيد يزيد بن جارية لان المقصود هو الاب والذي هو جارية المقابل لحارثة يزيد بن جارية واسيد ابن جارية و وجاريه ابن قدامه وجاريه ابن قدامه جارية ابن قدامه, جارية ابن قدامه يعني واحد هو ابن واثنان آباء يعني لو جاريه اثنان ياتيان في الآباء وواحد ياتي في الابناء جاريه ابن ابن قدامه و يزيد بن جاريه واسيد من جاريه جاريه جاء في ثلاث اسماء اثنان في اسماء الاباء وهي يزيد بن جاريه واسيد بن جاريه وواحد في اسماء الابناء وهو جاء وهو جاريه بن قدامه جارية بن قدامه من عدا هؤلاء الثلاثه فهو حارثة من عدا هؤلاء الثلاثه في صحيح البخاري فهو حارثة إذا جارية وحارثة من قبيل المؤتلف والمختلف ثلاثه بنظر جارية في صحيح البخاري اثنان في الاباء وواحد في الابناء ومن عدا هؤلاء الثلاثه او هذه الالفاظ الثلاث فهو حارثة بالحاء المهمله والثاء المثلثه قال حيان بالليائس وابن منقذ وابن هلال فتحا ووحدين ثم ذكر حيان وحبان وحبان حيان وحبان وحبان الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل واثنان الفرق إنما هو بالنقط والشكل واحد هو حبان وحيان حبان وحيان الشكل واحد والفرق بالنقط وحبان وحبان الفرق بالشكل دون النقط الفرق انما هو بالشكل دون النقط بين حيان وحبان الفرق بالنقط دون الشكل وحبان وحبان الفرق بالشكل دون النقط والكل هذه الالفاظ الثلاثه رسمها واحد والفرق بينها انما هو اما بالنقط واما بالشكل فحبان وحيان انما هو بالنقط والشكل واحد وحبان وحبان هو بالنقط بالشكل والنقط واحد بالنقط والشكل آه آه ب حبان وحبان إنما هو بالنقط والشكل مختلف يعني يختلف الشكل والنقط واحد حبان حيان حيان قال حيان باليائس وابن منقذ يعني حيان هو كثير سوى ابن منذر ابن منقذ وابن و... هلال. هلال هذان الاثنان حبان حبان ابن منقذ وحبان ابن هلال حبان ابن منتل وحبان ابن هلال بالحائي والباء الموحدة بالحائي المهملة والباء الموحدة وغيره يعني غير بهذا الرسم والشكل حيان غير ذلك أما بين حبان وحبان فهناك أشخاص عدة حبان وهم قال ابن عطية وأبناء كل هؤلاء عطية قال أبناء عطية وموسى العرقى بالكسر والتوحيد فيما حققه يعني يقول ان ثلاثة اشخاص هم ابناء حبان بن عطية وحبان حبان بن عطية بالكسر وحبان بن موسى وحبان بن العرقى فهؤلاء أبناء ثلاثة اتفقوا اتفق ب بالحائ المكسورة المهملة والب المفتوحة المشددة إيش الأول البيت الأول حبان قال حيان وبن ياس وابن منقذ وابن هلال ففتحن ووحد حبان حيان سوى ابن منقذ هو منقدي وإنما أهمله من أجل آه من أجل المقابلة يعني في الشطر الثاني يعني الشطر الثاني بالدال وحدي فأهمله أو أنه يكون بالذال ولكنه يختلف يعني بين الذال والدال لكن المحقق الذي هو ابن احمد شاكر يقول إنه, أنه بالإهمال مراعاة للروي أو لآخر البيت الثاني الذي هو وحدي منقدي وحدي وإلا فهو منقذ بالذال وليس بالذال حبان سوى حبان سوى ابن منقدي وابن هلال إيش هو يقول حيان ولا إيش حباب؟ لا أول حيان. إيه نعم. أول حيان. هو حيان ابن, ابن منقذ. سو ابن منقذ وابن هلال فإنهما بالباء الموحدة حباب. نعم. إيه؟ ففتحن ووحدي. إيه نعم. ففتحن يعني ووحدي أي نعم. يعني الحاء ووحدي أي بالباء الموحدة. يعني بالباء الموحدة. ففتحن الحاء ووحدي. أي الباء الموحدة ليس بالياء بال... المثنى الأول بالياء المثنات حيان حيان حيان هذا عدد سوى حبان ابن منقذ وحبان ابن هلال فإنه ب... آ... بالفتح الحائي والباء الموحدة لأن الأول بالياء المثنجات وأما حبان فهو بالباء الموحدة فافتحن ووحدي طبعا هو بالنسبة للحيان الفتح واحد لكن من أجل التمييز بين حبان وحبان بين حبان وحبان فإن هذا حبان بن هلال وحبان بن منقذ بالفتحي للحاء الموحد الحائ المهملة وال والباء الموحدة الذي بعده حبان فلا اشخاص بكسر الحاء مع الباء الموحدة بكسر الحاء مع الباء الموحدة فلا تأشخاص حبان ابن موسى وحبان ابن ابن عطية وحبان ابن العارقة هؤلاء الثلاثة ابناء هؤلاء هؤلاء الابناء الثلاثة حبان ابن بن موسى وحبان ابن عطية وحبان بن العرقة هؤلاء الحائي مع البائي الموحدة وعلى هذا فحيان وحبان وحبان من قبيل المؤتلف والمختلف وحيان يعني هذا هو الذي هو كثير وحيان فيه حبان فيه اثنان وحبان ثلاثة قال أبا حصين الأسبي كبري ثم رزيق بن حكيم صفغري ثم ذكر حصين وحصين حصين وحصين الفرق انما هو بالشكل مع الاتفاق في الناقط الفرق انما هو بالشكل حصين وحصين حصين أبا حصين شخص بدنية شخص هو عثمان بن عاصم الاسدي عثمان بن عاصم الأسدي هو أبو حصين بالحاء المفتوحة والصاد الصاد المكسورة وغيره حصين بالحاء المظمومة هو الصاد المفتوحة وإذا فحصين وحصين من قبيل المؤتلف والمختلف وفي ما هو مفتوح الحاء ومكسور الصاد أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي أو ااا بن آآ عثمان بن عاصم الأسدي، لا، و ااا آآ ويقول أبو حصين الأسدي كبري أبا أبو حسين كبدري، يعني ب ب وكسر الصاد وغيره حصين يعني بضم اظن ظن الصاد حسين بن عبد الرحمن حسين بن بولان علم كبير قال الحسين ثم رزاق بن حكيم ثم رزاق بن حكيم حكيم وحكيم حكيم شخص واحد ابو رزاق رزاق بن حكيم بالحاء المضمومه هو الكاف المفتوحه وغيره وغير هذا فهو حكيم وغير هذا الشخص الذي هم أضموم الحائي مفتوح الكافي فهو حاكيم بفتح الحائي وكسر الكاف وهو كثير قال حية بالياء ابنه جبير محمد بن خازن الضرير ثم ذكر حية وحبه فحيه أبو جبير الثقفي يعني والد جبير جبير ابن حب حية الثقفي جبير بن حية الثقفي هذا بالياء المثنى، وأبو حبه الأنصاري كنيه أبو حبه فهو بالباء الموحدة وحية وحبة من قبيل المؤتلف والمختلف والفرق إنما هو بالنقط دون الشكل حية وحبة شكلها واحد الحامة مفتوحه الحامة مفتوحه والياء أو الباء مشدده مفتوحة والفرق إنما هو بين حبه وحيه بالباء بين الباء والياء ابو حبه الانصاري وحيه ابو جبير جبير بن حيه الثقفي فإذا حيه والد جبير وحبه اللي هو كنيه ابو حبه الانصاري هي من قبيل المؤتلف والمختلف أحدهما أحدها باللياء المثنات والثاني بالباء الموحدة وليس هناك إلا هذا الشخصان حي الذي هو والد جبير وهو باللياء المثنات وأبو حبة الذي هو بالباء الموحدة الأنصاري محمد بن ثم محمد بن خازم ثم خازم وحازم فحازم وخازم لفظاني من قبيل المؤتلف والمختلف بالخاء المعجمتي والزاي خازم وحازم بين الخاء والحاء الفرق بينهما بين الحاء والخاء فخازم شخص واحد هو والد محمد ابو معاوية الضرير محمد ابن خازم الضرير أبو معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش ويأتي ذكره في الصحيحين كثير كثيرا وغيره حازم يعني بالحاء بدل الخاء فإذا الذي بالخاء شخص واحد وهو والد أبو معاوية محمد بن خازن وغير هذا الشخص فهو حازم. بالحاء المهمله بدل الخاء المعجمه قال ابن حذافه حنيس فقبي ثم, ثم ذكر خنيس وحبيش خنيس وحبيش فخنيس شخص واحد وهو خنيس بن حذافه خنيس بن حذافه وغيره حبيش غير خنيس حبيش والفرق بين خنيس وحبيش هو النقط وإلا فإن الشكل واحد وهو من قبيل المؤتلف والمختلف والفرق إنما هو بالنقط والشكل واحد كله بالتصير حبيش وخنيس خنيس شخص واحد وهو خنيس بن حدافة وغيره أي غير هذا الشخص الواحد حبيش بالحائي بالحائي بدل الخاء وبالباء بدل النون قال خبيب شيخ مالك وابن عدي. ثم ذكر خبيب وحبيب خبيب وحبيب من قبيل المؤتلف والمختلف والفرق إنما هو بالنقط والشكل خبيب وحبيب الفرق بينهما بالنقط والشكل خبيب يطرق على ثلاثه وغيره حبيب في صحيح البخاري خبيب يأتي لثلاث وغيره فهو حبيب على شيخ, مالك شيخ مالك خبيب بن عبد الرحمن شيخ مالك وخبيب بن عدي وكلية بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زياد كان يتهاب خبيب يكنى بأبي بكر ويكنى بأبي خبيب يبي خبيب. يبي خبيب وعلى هذا فخبيب ثلاثة اشخاص ومن عدا هؤلاء الثلاثه فهو حبيب ومن هؤلاء فهو حبيب وإذن فخبيب وحبيب من قبيل المتالف والمختلف في هم براء خبيب ومن عداه فهو حبيب قال وكن ابن الزبير الجرشي يونس والنظر فلا تفكر ابن الزبير انتهى ثم بعدين الجرشي والحرشي والجر... هذا لفظ آخر الجرشي والحرشي لفظاني الجرشي بالجيم والرائي والشين والحرشي بالحائي والرائي الحائي المفتوحة والرأي المفتوحة الحرشي الجرشي والحرشي الرسم واحد والفرق انما هو بالنقط والشكل بين الجورشي والحرشي ايش كان الجورشي يونس والنظر فلا تفتشي يونس والنظر شخصاني فلا, فلا تبحث عن غيرهما بهذا, بهذا اللفظ الذي هو الجورشي ومن عداهما فهو الحرشي ومن عداهما في البخاري فهو الحراشي بالحاء المفتوحة والراء المفتوحة والشين الـ الـ هو الفرق انما هو بالجيم بين الجيم والحاء وكذلك الشكل بين حرشي وجرشي قال ثم عبيد الله فانخراز بال... <تصفيق> ثم؟, ثم عبيد الله فانخراز بالراء بدءا غيره خزاز ثم عبيد الله فهو الخراز الخراز بالخاء والراء والزاي وغير هذا الشخص الخزاي وغير هذا بالخاء والزاي يعني الزاي الاولى والزاي هي في الجميع قال في البيت عبيد الله ثم عبيد الله الخراز ثم برد. عبيد الله فالخراز يعني يقال له الخراز بالخاء والراء الاولى التي هي قبل ال الراء التي هي قبل الالف يعني بدءا بالراء بدءا غيره خباز بالراء بدءا يعني الاولى لان فيه اللي في الرسم ال تفصل بين بين يعني بين هذين الحرفين برسم واحد يعني إذا يعني ألف تفصل بين الراء بين الزايين أو تفصل بين الرأي والزايد، فقال بدأ الأولى بدأ الأولى هي بالراء الأولى منهما ليست الأخيرة التي هي خزار لان قال يعني بدأ يعني الأولى هي راء ليكون الخراج وغيره خزاز وعلى هذا فالالف تفصل بين زايين وتفصل بين رائم وزاي راء قبلها وزاي بعدها فعبيد الله هو خراز وغيره خزاز انتهى هذه أبيات عشرة تشتمل على أعداد كبيرة أو كثيرة من قبيل المؤتلف والمختلف وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس عشرة أحد عشر بيتا من الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري